Bismillahirrahmanirrahim Qasimim Tülk âyâtu'l-kitâbil-mûbîn Lâ'allâk bâkhi'un nâf-sâk âlâ yâkûnû İN ŞE NÖZİL GELİYİM MİN SİMAİ آيَةً F VALLT لَهَا M LHA XAĞRİN V MAA YETİ MİN ZİKİR MİN r عَنْهُ MÜHDEŞİN لقد كذبوا فسيأتيهم أَمْبَاء ما كانوا به يستهزئون، أَوَلَمْ يروا إلى الأَرْوِ كم أَمْبَتْنَا فيها من كل زوج كريم؟ إن في ذلك لا وما كان أكثرهم منين وإن ربك لهم العزيز الرحيم وإذ نادى ربك موسى أنت القوم الظالمين قوم فرعون ألا يتقون رب بِأَنِّي أَخَافُ أَن يُكَذِّبُوا وَيَضِيقَ صَدْرِي وَلَا يَنطَلِقَ لِسَانِي فَأَرْسِل إِلَى هَارُونَ وَلَهُمْ عَلَيَّ ذَنبٌ فَأَخَافُ أَن يَقْتُلُون قَالَ كَلَّا فاذهبا بآياتنا إنا معكم مجتمعون فأتي يا فرعون فقولا إنا رسول رب العالمين أن أرسل معنا بني إسرائيل قال ألم نرب بيك فينا وليدا ولبتفينا من عمرك سنين وفعلت فعلتك التي فعلت وانت من الكافرين قال فعلتها إذا وأنا من الله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 قال إن رسولكم الذي أرسل إليكم لمجنون قال رب المشرق والمورب وما بينهما إن كنتم تعقلون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 ونزع يده فإذا هي بي الله للناظرين قال للملأ حوله إن هذا لساحر عليم يريد أن يخرجكم من أرضكم بسحره فماذا تأمرون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 لا أقطع عن أيديكم وأرجلكم من خلاف ولا أصلب أنكم أجمعين قالوا لا غير إن إلى ربنا منقلبون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 فأرسل فرعون في المداين حاشرين، إن هؤلاء إلى شرذمة قليلون، وإنهم لا لوايظون، وإن لا حاذرون.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 فَلَمَّا تَرَى الْجَمْعَانِ قَالَ أَصْحَابُ مُوسَىٰ إِنَّا لَمُدْرَكُونَ قَالَ كَلَّا إِنَّ مَعِيَ رَبِّي سَيَهْدِينَ فَأَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَىٰ أَنِ اضْرِبْ بِعَصَاكَ البحر فَانفَلَقَ فَكَانَ كُلُّ فِرْقٍ كَالطَّوْدِ الْعَظِيمِ وَأَزْلَفْنَا ثَمَّ الْأَخَرِينَ وَأَنْجَيْنَا مُوسَى وَمَنْ مَعَهُ أَجْمَعِينَ ثُمَّ أَغْرَقْنَا الآخرين.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 "قالوا نعبد أصنام ثنا ظل لها عاكفين. قال هل يسمعونكم إذ تدعون أو ينفعونكم أو يضرون؟ قالوا بل وجدنا آباءنا كذلك يفعلون."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 لِلَّذِينَ وَلَا تُخْزِنِي يَوْمَ يُبْعَثُونَ يَوْمَ لَا يَنفَعُ مَالٌ وَلَا بَنُونَ إِلَّا مَنْ أَتَى اللَّهَ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ وَأُذْلِفَتِ الْجَنَّةُ لِلْمُتَّقِينَ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 وَجُنُودُ إِبْلِيسَ أَجْمَعُونَ قَالُوا وَهُمْ فِيهَا يَخْتَصِمُونَ تَالَّهِ إِن كُنَّا لَفِي ضَلَالٍ مُّبِينَ إِذْ نُسَوِّيكُمْ بِرَبِّ الْعَالَمِينَ وَمَا أَضَلَّنَا إِلَّا الْمُجْرِمُونَ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 ربك لَهُ العزيز الرحيم كذبت قوم نوحي المرسلين إذ قال لهم أخوهم نوح ألا تتقون إني لكم رسول أمين فاتقوا الله وأطيعون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 كذبت عادن المرسلين إذ قال لهم أخوهم هود ألا تتقون إني لكم رسول أمين فاتقوا الله وأطيعون وما أسألكم عليه من أجر İn ajeri illa على رب العالمين. Atbunun بكل ريع آيتا تعبثون. Ve tettakizun mcani على علكم تخلدون. وإذا بضشتم بضشتم اتقوا الله وأضيعون واتقوا الذي أمتكم بما تعلمون أمتكم بأنعام وبنين وجنات وعيون إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم قالوا سواء علينا عضت أم لم تكن من الواعظين إن هذا إلا خلق الأولين وما نحن بمعذبين فكذبوه فأهلكناهم إن في ذلك لا لآية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 فأخذهم العذاب إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم صدق الله العظيم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 وَتَذَرُونَ مَا خَلَقَ لَكُمْ رَبُّكُمْ مِنْ أَزْوَاجِكُمْ بَلْ أَنْتُمْ قَوْمٌ عَادُونَ قَالُوا لَإِنْ لَمْ تَنْتَهِيَا لُوطُ لَتَكُونَنَّ مِنَ الْمُخْرَجِينَ قَالَ إِنِّي لِعَمَلِكُمْ مِنَ الْقَالِينَ رَبِّ نَجِّنِي وَأَهْلِي مِمَّا يَعْمَلُونَ فَنَجَّيْنَاهُ وَأَهْلَهُ أَجْمَعِينَ إِلَّا عَجُوزًا فِي الْغَابِرِينَ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 بك لَهُ العزيز الرحيم كذب أصحاب الأيكة المرسلين إذ قال لهم شعيب ألا تتقون إني لكم رسول أمين فاتقوا الله وأطيعون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 ve la tabhhsun nas shi'a ve la tağtho fi al ve t-taqul in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 على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين وإنه لفي زبر الأولين وَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ آيَةٌ أَيْ يَعْلَمُهُ عُلَمَاءُ بَنِي إسْرَائِيلِ وَلَوْ نَزَلْنَاهُ عَلَى بَعْضِ فقرأه عليهم مَا كَانُوا بِهِ مُؤْمِنِينَ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 EFEN BİRAZ BİNA YESTERN GİLUN EFERA'AYT EMMAT'NAHUM SİNİN SUMMA JAA'AHUM MA KANU MA MA KANU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 İnnehum an ismil ma'zulun, fala tedaum Allahı ilahe n akrar, fatakun min ve anzir aşiretek alqarbin, كمِ المؤمنين فإ ر ص كفَقُ إ بَ مم تَمَلون وَتَوك العزيز الرحيم الذي يرك حنَ تَق وَتَقَلُّبَكَ فِي السَّجَدِ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ أَلُنَبِّئُكُمْ عَلَى مَن تَنَزَّلُ الشَّيَاطِينُ تَنَزَّلُ عَلَى كُلِّ أَفْكٍ أَثِيمٍ yılquon al-semba ve akrarhüm kâzibun ve şugarau yatabgum al-gaun. Alamtara anhüm fi kül vadî yehimun ve anhüm İlla ladin âmanu ve amilü sıâlihât ve zekrû Allaha kâfîrân ve tâsırûmîn bâdî ma zulmû. Ve seyâlemû ladin zulmû ayâmı